حبيبي لو ذكرت ا ح س ا س دافي بالهوا راكي ذكرتك يا احب الناس عايش داخل اعماقي 「そーぶくっきり」「そーぶくっきり」「そーぶくっきり」 「も حالك ساوى ناويه ح ك ساكن ابيك ت ك و ن لي ظل وطيفك مايفاركني ولو فاركتني ل ح ظ ة حبيبي الروح تذكري ن ميني س ولا ا يا ك بحبك روحي دواج و م مر يوم سلمت روح انواك ولا أنا لك في الدنيا مين يسواك بحبك يادوا جروحي وكل ما مر يوم اهواك انا س ل ح ب ل ك صادق 「ولا انا لك د لي ا ي ل ي ق ل ب ب ح س ا س ه ا يشاركني